ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا م ا ك ث ي ن فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ل ا ب ا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 نحن نقص ع ل ي ك ن ب أ ه م ب ا ل ح ق إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا ب ب ر ه م و ز د ن ا ه هدى م و ل ا س ل ا م ل ه ف موسوعه ا ل ن ا ر ب ا ل س م ا ا و و ت ا للعلوم أ ر ض ن ن د ا ل ق ا س ل ن ا إذا ش ط ط ي ه ؤ ل ا ء ق س م ا ت خ ذ و الله من دونه ه الحسنى يأتون ع ي ه بين فمن أظلم من م ن افترى ع ل ل ل ى ا ه ك ذ ب ا وإذ ا ع ت ز ل ت م م و و ه م ا ي ع ب د و ن إ ل ا ا ل ل ه ع ل و و ا إ ل ى ا ل ك ه ف ينشر ل ا م و ي ه ئ لكم, ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من مرفقا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 س ي ق و ل و ن ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة س ا د س ه م كلبهم بالغيب ويقولون سبعه كلبهم قل ربي أ ع ل م بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل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 ولي و ل ا يشرك في ح ك م ه أ ح د النابلسي و ت ما م أوحي إليك ك ت ربك ا م للعلوم الاسلاميه ت م اسماء الله ع ا ل ح و ن و ج ه ى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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم, لقد جئتمونا كما خلقناكم اول م ر ة بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما م ن و حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا اذ ليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان ي ب ل غ أ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك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 ف أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القطنين اما أ ن تعذب وان إ م أ تتخذ فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذب م ربه ف ي ع ذ ب ه النابلسي للعلوم ا ل ا ف ل ه ج ز ا ء م ي ه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 و موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي و م ئ ذ للعلوم الاسلاميه ك ن عرضا ف غطاء ع ك موسوعه ا لا ي ت ط ي ع ن س م أ ف ح س النابلسي ذ ي ك ف ر و أن يتخذوا ع من للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن أعمالا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 كانت ل ه موسوعه جنات ا في ل د نزلا خالدين فيها لا فيها ي ب غ ن ن ا ح و ل ا ا قل لو ك ن ا ل ب ح ر مدادا ل ك ل م ا ت ر ب ي للعلوم ن ف ا ب ح أن الاسلاميه ن ف د ب ر أن فد ك ل موسوعه ا ت ربي جئنا النابلسي إ م أنا ش ر م ث ك و ح ى إ ل ي أنما إ ل م إ ل ه و ا ح د ف م ن ك الاسلاميه ن يرجو ق ربه فمن